يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا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 نوما فضل الله به بعضكم وعلى بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلّ جَعذْن مَوالَ مَِّ تَرَكَ الْوالدَانِ وَْأَقبون وََّذ نَعَقدَدَت أَمَُكُم فَآتُهُم نَصبَهُم إِ اللهَّه كانََ على كلُِّ شَيئءٍ شَهدَا